وبالنسبة لحلي المرأة هل تجب الزكاة فيه وما مقدارها إذا تحلت المرأة بأي نوع من أنواع الحلي غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متخذا للحليه لا للتجارة وذلك كالماس واللؤلؤ وهذا باتفاق الفقهاء أما حليه الذهب والفضة ففي حكم الزكاة فيها خلاف فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلغ نصابا وحال عليه الحول وهو من الذهب حوالي خمسة وثمانين جراما ومن الفضة حوالي ستمائة جرام وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة ولأحاديث خاصه بالحلي ومن هذه الأحاديث أن امرأتين جاءتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتحبان أن يسوركم الله يوم القيامة أساور من نار قالتا لا قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما رواه الترمذي والدار وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة وعن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أدي زكاته رواه أحمد بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق خواتم كبار من الفضة فقال لي ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هي حسبك من النار رواه أبو داود والدار قطني والمعنى لو لم تعذبي في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفى وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعدل لاستعمال إذا كان في حد المعقول أي لا إسراف فيه وتحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف لكن الإمام مالكا قال بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره على شرط أن يكون معدا لاستعمالها أي ليس معدا لنوائب الدهر ولا لحليه بنتها عندما تتزوج ولا للتجارة والدليل على ذلك عند مالك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي فيه زكاه قال لا فقيل وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر أكثر وروى البيهقي أيضا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من خمسين الفا وروى مالك في الموط أن عائشة كانت تلي بنات أخيها اليتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وكذلك قال أحمد بن حنبل بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا كان معدا للاستعمال. وأرى أن مذهب الشافعي وسط بين هذه المذاهب لأنه لا يمنع المرأة زينتها ولكن يحد من الإسراف فيها حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي هذه هي الآراء ولكل إنسان أن يختار منها ما يشاء وإن كنت أختار مذهب الشافعي لأنه متوسط والله أعلم